بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصعك اللهم إن بعض خلكك قد غرهم حلمك واستبطؤ آخرتك فلم يتبعوا القرآن